بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا لا أجل مسمى كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن ذقناه نعما بعد ضرر أمسته لا يقول إن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركٌ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 مَن وَرَّحَمَهُ أُولَئِكَ به بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ موعده. فلا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا ظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُونَ اشْهَادُهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الذين الظَّالِمِينَ الَّذِينَ ويصدون سبيل الله ويبغونها عوجا بلا بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياءه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 والبصير والسميع هل يستويان يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ فقال فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاك إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكِ إِلَّا تَتَّبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا وما الرَّأْيِ وَمَا نلا لكم علينا مِن فَضْلٍ بَلْ نظنكم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 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحننه لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إنه فإن مِنَّا فَإِنَّا فإنا نسخر منكم كَمَا كما فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تعلمون من ياتيه عذاب وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عليه عذاب مقيم حتى جَاءَ جاء أمرنا وفارت النور فِيهَا نحمل فيها من كل وَأَهْلَكَ اثنين وأهلك إلا من سَبَقَ من الْقَوْلُ عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال فيها بسم الله إن ربي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 قالوا يا قوم اعْبُدُوا الله مَا لكم من إله غَيْرُهُ إن أَنْتُمْ إلا مفترون يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عليه أجرا إن اجري إلا على الذي فطرني أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إليه يرسل السماء عَلَيْكُمْ مدرارا ويزدكم قوة لا قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني يشهد الله وشهدوا أنني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الله وأخذون بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 قال لو لي بكم قوة نووي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد لم رأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سفلها وانطرنا عليها حجارة من سجين من ضوض مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد؟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 إِنَّ رَبِّي ودود وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأْفُ بِكُمْ يَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَتَقَتَّمُونَهُ وَرَآكُمْ ظَهِيرِي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 لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون براشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرشود ذلك من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 ولقد آتينا موسى الكتاب فأختُل ففيه ولو لا كلمة سبقت من الرّب كلا بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كل لما يوفّنهم ربُّك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 جعل كله، فاعبد هو عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.